مره مره في ا ل ح ي ا ة كيجيو شي و ق ا ت ك ل شي كيتخلى عليك ك ت ف ك ر ك ت ق و ل اش كندير ا في ا ل د ن ي ا فوق اش نتوب و خ د خ ل ق ن ا بالنسيان كنذكرك ا يا إ ن س ا ن خر ュベロン ت ح ت س ب و ع ل لسان たくさんありがとうございます。 و ت ه بال ب ق ي ت ا ر ة مقطع الحبال ريكو تبكي على موت الرجال و ا ل ذ ك و ر ة تندب على قوت نجال الوقت خ د ا ر ة الدنيا د و ا ر ة البيوت لوكاره ولا وشفاره ش ي خ ا ل حاره بلحيه بيضه نواره حصل مع ق ا ص ر في ا ل س ي ا ر ة المال والبانون ما、yeah. تخليك ا ل ر ب الدنيا بطالون الاغنيه اعطيه حق غ ي ر ه بلا قانون والشعب ا ل ج ح تخليه في دار غفلون